ثم سواه وهو نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الأرض أئنا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 موقنون ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول ولكن حق القول مني لام لن جهنم من الجن والناس اجمعين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 كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا, جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 وجعلناه هدى بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن